والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريطا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إِلَّا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون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 أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير أم من أسس بنيانه على شفاجرف, بنيانه على شفاجرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقَتُلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ